هذه القصيدة من كلمات وأداء الشاعر محمد بن سعد الفراج المعتصم دائم على البالي موجود يا صاحب فيك الخصال العظيم شيء نشوف ما يجي في المنقود آخر راسيات المقيما المعتصم دائم على البلي موجود يا صاحب فيك الخصال العظيمه شي نشوفه ما يجي فيه منقود مثل البواخر الراسيات المقيما تسبق على المعروف يا شمخ صعب على da wal hazima al mataṣil daym صاحب فيك الخصال العظيم شيء نشوف ما يجي فيه ما ينقود مثل الملوخ الرسيات المقيمة الله يرحم ليثي عقب له سود عقب رجاجي لنترد الظليمة والله يديم بعزي لبست السود الفخر و ام الكرم والحشيمه والولد يا المعتصم كل ما الله يا مزن انتحد درب غيمه المعتصم دايما على البال ما وجود يا صاحب فيك الخصال العظيمه شي نشوفه ما يجي في امان قد مثل وخراسيات مقيمة والوقت هذا يبري العود والعود ناس على عدل وناس غشيمة يا صاحبي ورقة على دربك شنود بعض المراق ترتكي للعزيمة لا تلتفت للناس حاسد ومحسود ناس طال الله وناس عديمة المعتاصر دائم على البالي موجود يا صاحب فيك الخصال العظيم شاي نشوف ما يجي فيه ما مثل البلوخ الرسيات المقيد والناس لو تتبع هواهة بيزود مثل السبع الجائعة الظليمة يا صاحبي للقدر والقدر ما مود حذرك خلنا الرخا والنميمه لا تسمع الواشني والعز منشود لا تاخذ الذله ذنب وجريمه هل متصل دائم على البال ما وجود يا صاحب فيك الخصال العظيمه شايل نشوفه ما يجي فيه منج في الراسيات المقيمة واحذر إلى عاندكي طمعين امرود ما فيه لا قدر ولا فيه شيما اتركه في حاله ويشهد به شهود يوم يطيح بعلة مستديما والعبد دام رد ومرود الجزله الجزله يا مال الغنيمه المتص ما دائم على صاحب فيك الخصال العظيم شاي نشوف ما يجي فيه ما نقود مثل الملوخ الرسيات المقيمة وطيبي ما لحد وحد بحدود ويا حظي من هذا الفعول الكريم أشفق على الفزعات والعز والجود وأشفق على خوة رجال هميمة عاشك في خير وفي ظل ممدود والله يجيرك من صدوف أليمة عاساك في خير وفي ظل ممدود والله يجيرك من صدوف أليمة